استووا تراصوا اعتدلوا الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها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 أهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا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 منهم لما تعذبون قوما ان الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالُوا مَاعِذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَرَعًا لَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيْنًا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وإذ تأذى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 أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه غلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا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 سمع الله لمن حميده اللهم أكبر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 واللين امين وقتل عليهم نبى الذي اتيناه اياتنا فنسخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه اخلد الى الارض واتبع هواه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 من يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بِهَا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 وَأَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي نَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا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 فَلََّا أَثقَلَ الد وَلهَّه رَبهُ ماَا لئِن آتَيتَناَا صالِحََّ نَكََّ مِن الشكرِرين فَلََّ آتَهُماَا صالحًا جَعَلََهُ شُرركَ أَفِي م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 يَأْبِطِشُونَ بِهَا أَم لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُوا فَلَا تُغْنِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ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 هُدِىَ لَا أُفَاوِ وَأَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْذُرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جَاءَتْ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا ها إلينا من ربي هذا بصر من ربكم وهدى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 أَنَاتَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللَّهُ اللهم أكبر يسألونك عن الأن فالقل للأن فاللله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا مِنَ المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن تبين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 لا آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر A Allah